وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي أَيْقُمْ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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ غت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وذكر الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمَ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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الَّتِي لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعك فتعالينا أمتعك وسرحك سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكن أجر عظيم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف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 يا نساء أن نبي لستنك أحدا من النساء إن استقيت إن استقيت فلا تخضعن بالقول فيقوم الذي فيه قلبه مرض وقلنا قولا معروفا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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين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 الله ذكرا كثيرة وسبحه بكرته وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظنمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما نقم عليهن من عده تعتدونها فمسعوهن وسجحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي ان يساكنها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي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 وأعدلهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير مكتسبو فقد احتملو فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين سما فلا يؤذين وكان الله وفور الرحيم لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا